تسعة، استمع إلى الأعداد الترتيبية ثم قرأها الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الاب عشر الخامس عشر السادس عشر الساب عشر الثامن عشر التاس عشر العشرون الأولى الثانية الثالثة الابعة الخامسة السادسة الساب الثامة التاسعة العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون